فقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أحناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم, فأغشيناهم فهم لا يبصرون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 قالوا ان تطيرنا بكم لان ان تنتهوا لنرجمنكم لان لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حَبًّا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من تمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون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 وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولئن شئنا اولى على اعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فان يغسرون ولئن شاء اولى مسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون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 وَذَلنَّ الل لَهُم فَمِنْهاَا رَكُوبهُم وَمِنَّا يَحكُلون وَلَهُم فيِيهَا مَنافِع وَم شَِبَ أَفَلَا يَشكرُون وَاتَّخَذُوا مِن دُون اللَّهِ آالِهَةَ لعَهُم يصَرون لا يَسَْطعونَ نَصْرَهُم وَهُْ لهُم جُدُ مُحظَرون فَلَا يَحزُ كَ قَوْلُهُم إِا نَعلَمُ مَا يُسِرُونَ وَماَا يُعلِنُ أَولَمْ يرَل إسَانُوا عَ إا خَلَقنهُ مِن نطُفَةٍ فَإِذاَاهُ خَصم مُمين وَضْرَبَ لناَا مَثَلَ وَلَسِي يَ خُلْقَه قَالَ مَيْ يُح العِظَامَ وَهِي يَرَمِيم.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 صف فزاجات زجرى فتاليات ذكرى إ إلىهكم واحد ر السماوات والأرض وما بينهما وربّ المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب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 فحط علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم ان كنتم غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين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 ذاتل لا فيها غون ولا هم عنها ينفون وعندهم قاصرات الطرفين كانهن بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قري يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَتَطَّلِعَ فَرَاهُ فِي سَوَاءِ جَهَنَّمَ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 اِفْكَنَ آلِهَةً دُونَ اللهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي ثَقِيمٌ تَتَوَلَّوْنَ عَنْهُمْ مُدْبِرِينَ فَرَاوَ إِلَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَىٰ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْعُنُونَ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ بَنُو لَهَبٍ فَأَلْقُوهُ في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 قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أم تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا ولصدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وَدََكنا عَلَه في الآخرِرين سلام عَ إبهم كَذكَ نجز المُحسنين إنهُ منن غبادَ المُؤْمننين وَبشرناهُ بسحاقََ ب مِنَ الصَّالِحين وَباَكنا عَلَيْهِ وَوع إِحاقَ وَمذُ الّةِمَا مُحسِن وَظالم لَنفسْسِه مُبين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 وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ فَاسْتَفْتَاهُمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ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 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَهَلْ تَنظُرُونَ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِوَاقٍ إلا من وصال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن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 فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذاب لا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف